بل عجبت ويسفرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وَأَفَاأْمَنَ الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يا فصل الذي كنتم به تكذبون، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم.